بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في برهان صاحب الكفاية على استحالة تعلق الوجوب بالمقدمة الموصله وحاصله أنه لو اتى بذات المقدمة وهو الوضوء مثلا فهل يسقط الأمر الغيري قبل اتيانه بذي المقدمة أو لا يسقط فإن قيل بعدم السقوط وبقاء الأمر الغيري فهو طلب للحاصل وإن قيل بالسقوط فسقوط الأمر لا يكون إلا بالامتثال أو العصيان أو ارتفاع الموضوع أو بحصول الغرض بفرد لا يعقل انبساط الأمر عليه وكل هذا لا يعقل في المقام إلا الامتثال إذن فقد تم الامتثال بإتيان ذات المقدمة وهو المطلوب إذن لا معنى للمقدمة المصر والنقض الأساسي على ذلك هو النقض بالواجب الضمني فمن كبر تكبيرة الإحرام مثلا فإن فرض عدم سقوط التكبير وبقاء الأمر به فهو تحصيل للحاصل لأنه يكبر وإن فرض فإن فرض عدم السقوط فهذا تحصيل للحاصل لأنه بعد ما معنى الأنفل التكبير وإن فرض سقوطه ورد عليه أن الواجب الضمني لا يسقط إلا في ضمن السقوط الواجب النفسي أمثاله، فالأمر الضمير التكبير باق ما لم ينهي الصلاة. هذا النقض الأفير الذي هو النقض المعقول. وبعد ذلك ننتقل إلى الجواب الحلي. الجواب الحلي يكون بالجواب الصحيح. على إشكال تحصيل الحاصل نقول أصلاً مشكلة تحصيل الحاصل ما موجود في المقام الأمر موجود وغير صاغط ولا يلزم منه تحصيل الحاصل وهذا الجواب قد يبين بصيغة ابتدائية بدوية يمكن الاعتراض عليه. وقد يبين بجواب قوي بحيث لا يرجع عليه اقتراض اما الصيغة الابتدائية التي يقول استاذنا ان هذا لا يقف امام التحليل فهي أن الأمر لم, لم يتعلق بالتكبير ذاته بل بالتكبير المقيد بانضمام باقي الأجزاء الأمر واحد ومتعلق بالكل فمتعلق الأمر لم يحصل وما حصل إنما هو ذات التكبير فالأمر لم يسقط لأن متعلقه لم يؤتى به أصلا وهو ليس متعلقا للأمر وكذلك في المقدمة في الامر الغير هم نفس الشيء نقول وكذلك في المقدمة إنما تعلق الامر بالوضوء المقيد بترتب المقدمة عليه أو قل بمجموع المقدمات مثلا التي لا تنفصل عن ذي المقدمة مجموع المقدمات التي إذا تمت ومنها مثلا إراء الشوق الطام الى ذي المقدمة بعد لا ينفصل عن ذي المقدمة فذات الوضوء ليس متعلقا للامر وما هو متعلق الأمر لم يحصل بعد هذا جواب يعني جواب على أصل مشكلة أن الأمر إذا كان باقيا لزم طلب الحاصل وهذا الجواب قد يرى في بادئ الأمر صحيحا إلا أنه لا يثبت أمام التحليل لأن هذا الجواب ينتهي إما أنه يسقط أو ينتهي إلى موضوع التسلسل وذلك لأن الأمر الظني بالتكبير المقيد بانضمام أمره المقيد من ضمام باقي الأجزاء ينحل الأمر بالتكبير المقيد من ضمام باقي الأجزاء ينحل إلى أمرين ضمنيين Amrin ضمني بذات التكبير وامر ضمني zinni بانضمام غيره znamm gaireh. Wel, وهو ليس متعلقا بالمقيات وإلا جاء التحليل أيضا نفس التحليل يجي ولازم التسلسل فلا بد من الانتهاء إلى أمر بذات التكبير فالأمر أمر بذات التكبير والجواب الصحيح والذي هم يرفع الناقض وهم يرفع أصل الإشكال الجواب الصحيح أنه لا يلزم تحصيل الحاصل لأن الأمر إذا كان ضمنيا فتحصيله ايضا ضمني أي كما أن الأمر الضمني يكون في ضمن الأمر النفسي الاستقلالي كذلك امتثاله يكون في ضمن امتثال الكل وسقوطه يكون في ضمن سقوط الكل فما لم ينتهي العمل لم يسقط أصلا الأمر بالتكبير هم لم يسقط سقوطه ضمن سقوط الكل فالإشكال من أساسه غير وارد وهذا البيان يجري في الأوامر الغيرية أيضا بناء على المقدمة الموصلة في الأوامر الغيرية لو آمنا طبعا بالأوامر الغيرية بناء المقدمة المنصلة هم يقال هناك أن الأمر بالمقدمة أمر بها مع انضمام الصائر المقدمات أو القيود إليها والتي إذا تمت حتما سوف يحصل الواجب النفسي فالأمر الضمني في الواجب النفسي ليس إلا متعلقا بمجموع الواجب النفسي ولا يسقط إلا ضمن سقوط الكل بالامتثال وكذلك الأمر الغيري بناء على الإيمان به يتعلق بمجموع المقدمات والتي لا تنفصل عن التحقق للمقدمة لأنه من جملة ذك المقدمة الشوق الأكيد إلى المقدمة ولا يصل ولا يسقط الا بالامتثال بها جميعا والذي لا ينفصل عن تحقق المقدمه اذا فانتهينا من كل البراهين البراهين التي اقيمت على استحاله تعلق الوجوب بالمقدمه الموصله يبقى برهان أخير هذا البرهان ليس برهانا على استحالة تعلق الوجوب المقدمة الموصل فلنفترض أنه يمكن تعلق الوجوب المقدمة الموصل لكن هذا البيان الأخير قلنا قبل أيام أشارنا إلى أنه عندنا براهين يعني عندهم عند ال... في لسان الأصحاب ورد براهين لاستحالة تعلق الوجوب المقدمة الموصلة هي هذا البرهين وقد انتهت ولم يصمد شيء منها أمام البحث يبقى برهان آخر ليس مفاده استحالة تعلق الأمر الواجب الظني وإنما هذا البرهان الآخر هم لصاحب الكفاية هذا يقول لا داعي لا داعي ما هو الداعي إلى تعلق أمر الغيري بلمقدمة المسلة بقي الكلام في البرهان الذي يقام على أنه لا مقتضية ما بي استحالة لكن لا مقتضية لأخذ قيد الإصالة حتى ولو فرضنا عدم استحالته ما مستحيل ما مستحيل لكن لا مقتضية لذلك. وهذا البرهان أيضا لصاحب الكفاية وهو حاصله طبعا هذا يشير إشارة إلى رأس المطلب حتى نبحثه بحثا دقيقا غدا إن شاء الله حاصله وهذا البرهان هنا أيضا لصاحب الكفاية وهو أن دخل قيد في الواجب لا يكون جزافا بل يكون بلحاظ دخله في ملاك ذلك الوجوب لا تقول محلاء ممحل خب. لكن القيد الذي يدخل في الواجب يجب أن يكون داخلا في ملاك الوجوب فتدخلون أنت الموصلية في الواجب يعني في الواجب الغيري يجب أن يكون هذا داخلا في ملاك الوجوب الغيري حتى يصبح طيلا أما إذا لم يكن داخلا في ملاك الوجوب كل واجب كل قيود الواجب سواء في الأحكام النفسية أو الأحكام الغيرية إنما يكون داخلا في الواجب لان ملاك الوجوب يقتضي ذلك وهنا لا يوجد اصلا ملاك يقتضي ذلك هذا اصل برهان صاحب الكفايه على الاجمال وتحقيق ذلك يتوقف على معرفه أنه ما هو ملاك وجوب الواجب الغير اصلا الواجب الغيري لماذا يجب لماذا يجب الواجب الغيري هسه في المستقبل اذا وصلنا الى اصل بحثي الواجب الغيري قد ننكر ذلك اصلا لعلنا نقول انه لا نكتة للوجوب الغيري الان طرفنا فعلا مسلمين انه ان المقدم واجب وجوبا غيريا يجب ان نعرف ما هو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 لهذا الملاك صاحب الكفاية في عبارته من عبارته يستخلص عدة صيغ لهذا الملاك وهذا صيغه صيغة يجب أن نبحثها